فاضل. بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء مناظرة سيئة وملحوظة ويشتغل في محل نساء فجيت قلت له يا فلان أنت تناظر قال لا لا لا ما ليه مناظر قلت أقول لك تناظر لا تقول لك تحكي علي لكن تبي علاج ولا ما تبي؟ علاج مية مية بأمر الله يقطعك قال يوخر عني النظر قال الله يا أخي أني مبتلبة الشيطان لعب عليك قال طيب تبيه قال قلت شر ناظر على كيفك بعد كل مناظرات اختواب وصدق عدتين هذه كثيرة قلت أقول لك النار ولا الجنة قالوا أنا بالجنة قلت ركعتين ركعتين, ركعتين. والله الشيطان بيغبضها قال لي ركعتين. طيب قلت أكلمني بعد شهر ركعتين, ركعتين وسيعينك رب رب ركعتين, ركعتين, ركعتين وسيقهر الشيطان في الركعتين الأولى ذي هي على طول خِذَ الإبرَ خِذَ الإبرَ يحترق الشيطان والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا لنا وإن الله لمع المحسنين المهم بعد شهر كلمت قلت له ها كان أخبار قاعد يضحك قلت ليش قال والله يا دكتور الأسبوع الأول عشر تسليمات ثمان تسليمات عشر تسليمات كتود ثاني قال خمس كتود ثالث قال ثنتين قال قلت له هل قال واحدة قلت طيب كلمني بعد أسبوعين قال طيب ما كلمني كلمت أنا قال يا دكتور والله هي تنقلها عندي إني إذا جيت بناظر قال لي, شي لي في شيء يقول فيها صلاه فيها وضوء لا, لا تنظر الله يقعد لا تنظر ما يقدر من اللي يمنعنا الشيطان هيك اللي بيقدر له الشيطان يقول لي يقول والله لا المحل قال لي انا اللي اقول للحرمه تفضلي هذا الكرسي ادخلي قصي ما تنظر قال لا والله اول ما نظري ارفع بناظر يقول لي وين وين في وضوء في وضوء في الصلاه بس لست أرى سعادة في حرام ولا في زخرف النحو البلاء وكل زخالف الشيطان واهم تذب إلى التعاسة والشقاء فما الشهوات إلا كاسراب وتذهب عاجلا نحو الفناء ونار الشاة العجلا ترموا في ذي الدنيا ويوما للجزاء في ذي الدنيا ويوما للجزاء تذكر حينما يأتيك أمر ويوم الروح تصعد في السماء فتلقى أو فترقى في جنان فأيهما تريد من الجزء الشيء اللي أنا ما كنت أتوقع اسمع لي تاكفة ركرة يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن لأني شلون قلت المدخن بكتين شو ما قعد 24 تسليما في القنفذة جاني واحد يدخن قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت ما عاد هلا عينها الدخان عجزت البطلات قلت لي تتوب قال لي والله يا أخي عز عجلي. عجزت عجزت عجزت كل شيء سويته قلت اسمع بعد كل بعد كل ركعتين أنا قاعد في الجمكة من ثلاث أيام قل لي ما صار قال ركعتين كثير, كثير بس قلت يسمع وضو تروح توضى حتى لو أني كنت توضي المهم راح أول يوم شفته آخر يوم شافني بعد يضحك المهم بعد المحاضرة جاني شتوقعون قال والله يا دكتور أول يوم خمسة جاية من ثلاثين سيجاره إلى 5 سيجايات خسرت اذا طلعت مولع قال لي الشيطان وين وين مو لازم يا مو كره لازم يا يا وضوء يا صلاح وضوء يا لا لا لا لا يقول أول يوم خمس ثاني يوم ثلاث وفي امر الله لن يتم اسبوع الا وانا ما يقدر والله يا اخوان ما كنت اتصور انها تنفع في الدخان فعلى الاخوان حقين الجمعية يشرون أوراقهم ذي لقينا العلاج إلي يبي بطل الدفن يتوضّر كعتي، واني شيطان ما يقدر على لا إله إلا الله. الله, الله يراقب من يراك بكل حال، ويعلم ما تكن من الخفاء، فتُم مستمسكا بعراه حاقا بهمة حازم النح والنقاي. بهمة حازم نحوا النقاء اللي زلزل في المخيم من من شهرين الضهر وركب معي شاب قال لي دكتور ممكن أركب معك اروح الفندق مع الأخ عشان بقول لك قصه عندي تفضل ركب قال لي دكتور تذكر شريطك الفلاني قلت نعم قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر من شهرين هذول يوم قريت عجبتني الفكرة قلت والله والله لو أضيع صلاة الفجر مئة ركعة قلت سوابك قال صار قومني الفجر الآن لي سنة ونص قبل الأذان في عشر دقائق وربع ساعة قم أنت وجهك هذا نوا ما... ما طبك مئة ركعة يا ظالم قم قم صل الفجر يقول لي سنة ونص في المؤذن يوم شافني أجي واقعد عند الباب قال خذ هذا المفتاح عند رأي طاعة ما درى أني أنا حرقت الشيطان وجئت يا أخوان والله ما يقدر عليها إذا لا بدل لي وياكم من همة لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذنبنا ذبحتنا ذنبنا ذبحتنا وأين الهمة إذا أول شيء الأبرة خذها لا يهمك الدم واحد يدخل يكلب كذبت ركعتين بس أنت غيبة ركعتين في نفس المجلس تهلك الشيطان وحط الركعتين في خاطرك. عصى الشيطان يشوفه والله إنه يشوفه لأنه يعرف نيتك كنت معزم ولا امحك عليك أبد قل له تعال بس ورون إذا الشيطان ركعتين اجل ده اجل ده اجل ده أمو الخامس كم بعرام حاقا بهمة حازن نحو النقائي بهمة حازم نحو النقائي وكن في عاصرك التاجي غريب ولا تغفل بصبح أو مساء وأطلع عن هواك وكن مطيعا قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية